وَلََّا وَأَن مُؤمِنونَ الأأَحذَابَ قَوا هذا مَا وَعدَنَ اللَّهُ وَرشُولُ وَفَدقَ اللَّهُ وَرَشُول وَلََّا وَدُ إِونَ الأحابَ أن و تسليما وما ذهبهم إلا اننا و